أصلاً ورقواً بالذين واتخذ من الملانكة الناسا إنكم لتنظرون قبلاً عظيماً ولقد صرفنا فيها القرآن لأن الكم وما لا يزينه إلا نقره قل لو كان معرونا لنكون كما ينطرون لا تردنا بالعوش سبيلاً I no. moment <laughs> وَقُلِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَنُحْسِنَنَّ شَيْئًا فَإِنْ كُنَّا نَحْنُ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا نَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَعِدُكُمْ وَالْمَسِيحَ قالت رأيت كندا الذي تفرت عن الجهل أنظرت إلى يوم القيامة أحتاج من الأرض يجمع إلا قليلاً قالا بس يَا قَوْمِ إِنَّنِي أُنْذِرُكُمْ وَكَانَ أن أن مِنَ رَبِّكُمْ مُنذًا فَبَأَيِّ الْحَاجَةِ مِنْكُمْ يُؤْمِنُونَ إِنْ يُؤْمِنُوا إِلَّا تَخْشَوْنَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَكَيْدَهُنَّ وَقِيلَ أَمَنُرْقِمُ مَن يُعِيدُكُمْ فِي تَرَةٍ أُخْرَى كَيُغْسِلَ عَيْنُكُمْ طَاسِبًا مِنَ الذُّرَى فَيُصَابُوا قَوْمِي فَيَوْمَ يَرْقُبُهُمْ بِمَا Odi ämna och allt somliga, och om de inte försöker göra det som är rätt, så kommer de att bli förtjusade. Och om de inte försöker göra det som لا يدفون فيها فك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبل كبير مصولنا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّةِ دي نَا تَحْرِيْنَا تَقِرْ الصلاة لمنذك الشمسين وَسَقِلْ بَيْنِي وَقُرْآنَ الْمَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ سَمِيعًا وَيَسْمَعُ مِنَ الْأَرْضِ وَمِنَ السَّمَاءِ وَيَنزِلُ عَلَيْهِ مَا يُرِيدُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَلَا يَحْفَظُونَ إِلَّا طَائِرًا وَرَيَا شِدَّاً وَنَغَمَ النَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَهُ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 God <laughs>